الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتكم من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا لَمْ نَسْتَحْوِلْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَقَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا بَيْنَ ذَلِكَ لا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 ذرك الأفّل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولا 119. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما 110. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما